إِذْ تَمُدُّهُ النُّورُ وَتَجْعَلُونَ مِنَ one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 امين والتصليته جحيم ان هذا لو حق ليقين تسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو هُوَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ والآخر والظاهر والباطل وهو بكل شيء